بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام فعلان في أن ما دل على اعتبار الراحلة هل يعم القدرة على تحصيل الراحلة او يختص بما اذا كانت الراحلة موجودة بالفعل إن قلنا أن المستفاد من الآيات ولله على الناس حج البيت من استطاع ومن النصوص المتكفلة لبيان الاستطاعة ان المراد بالاستطاعة هي الاستطاعه العرفيه وان ذكر الزاد والراحله لا من باب التحديد بل من باب ذكر المصداق البارز للاستطاعة العرفية فحينئذ يكونوا مدلول هذه النصوص هو كفاية القدرة على تحصيل الزاد والراحلة في وجوب الحاج ولو بالاكتساب او الاتهاب فلا تتوقف الاستطاعا على وجودهما بالفعل أما إذا قلنا بأن المقصود بالاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة فحينئذ لا يجب على المكلف الاكتساب او قبول الهباه بغرض تحصيل الزاد والراحله فانه من قبيل تحصيل شرط الوجوب ولا يجب تحصيله ولكن الكلام في انه لو كان عنده مال ولم تكن له راحلة بالفعل فهل يكفي ذلك في الوجوب ام لا قد يقال بان ظاهر قوله عليه السلام أن يكون له زاد وراحله هو اعتبار السلطنة الفعلية على الزاد والراحله فلا فلا يكفيه مجرد القدره الماديه ولكن طرح في المقابل عدة شواهد على كفاية القدرة المادية في وجوب الحج. وإن لم يكن له زاد وراحلة بالفعل الشاهد الأول ما في معتمد العروة من أن صحيحه معاوية ابن عمار حديث ثمانيه باب ستة. من ابواب وجوب الحاج الوارده في تفسير ايه الاستطاعه قال عليه السلام هذه لمن كان عنده مال وكذلك في صحيحته الأخرى نفس الباب حديث واحد عن رجل له مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعماء فإن هاتين الصحيحتين قرينة على أن المراد بالزاد والراحلة القدره المادية على تحصيلهما وإن لم يكون موجودين بالفعل ولكن ما ذكر محل تأمل لإمكان القول بالعكس وهو أن ما دل على اعتبار الزاد والراحلة قرينة على أن المراد بالمال هو المال الخاص وهو الزاد والراحلات أو فقل بأن عنوان المال يحمل على الزاد والراحلة بملاك حمل المطلق على المقيد. لأن ذاك يقول له زاد وراحل هذا يقول له مال فاذا لماذا اعتبرت هذا قرين عليه السيد الخوي يقول له زاد وراحل لا ندري له زاد وراحل بالفعل لو له زاد وراحل ولو بالقدرة قوله له مال معنى أنه لا يشترط الفعل يكفي أن يكون له مال خب فليقال بالعقد؟ قوله له مال مطلق. لا ندري أنه يقصد أي مال أو المال الخاص وهو الزاد والراحلة. فيعمل له مال على ما دل على الزاد والراحلة من باب حمل المطلق على المخيم إذن بالنتيجة لماذا اعتبرتم هذا قرين ولم تقولوا بالعقد؟ <تصفيق> لا كل الجميع في تفسير الاستطاعة محل كلامنا فيما لو أنه أراد أن يحصل مثلا ما ليشتري بهما زاد وراحل ليس وجود الاكتساب لا قد ذكرتنا في البداية قلت إذا قلنا بأن الشرط هو الاستطاعة العرفية هذا يكفي إذا كان قادر على تحصيل الزاد والراحل ولو بالاكتساب ولو بقبول الإباء وهذا كان استطاع مستطيع عرفا. أما إذا قلنا أن المراد هو الاستطاعة شرعية فما هي الاستطاعه الشرعيه هل هي القدره الماديه على الزاد والراحله او هي الزاد والراحله بالفعل لذلك بناء على هذا المبنى الثاني نحتاج ان نقيم شواهد من النصوص على ان الاستطاعه الشرعيه هي القدره الماديه ولا يعتبر الزاد والراحله بالفعل <تصفيق> هذا ذكرنا انه سيد خائف المعتمد جمع بهذه الطريقة الطريقه هناك استقائق ما بدك الفداز والرحله يعني ما يعتبر اصل حمله اهم الفعليه خل. ولذلك نقول وقع التنافي فاذا حمل على الفعليه اذا حمل على الفعليه وتمسكنا باطلاق المال يشمل كلا الموردين شون اي موردين يعني من كان له مال سواء بالفعل طبعا ايضا هنا. اما بهذا النحو لاطلاق المال عليه او كان كذلك قادرا عليه إذا مسكتنا فقط بالمطلق هذا ستقولون ذاك ظاهر في الفعلية إذا فيتنافيان لا محا <تصفيق> الذي يقول الاستطاعة هي الزاد والراحل بالفعل هذا لسان لسان آخر يقول الاستطاعه بوجود المال حتمانية تناقيا مع هذا يعتبر الزاد والراحل بالفعل هذا يقول يكفي مطلق المال فياتجمع بينهم بحمل المطلق على المقيد او تجمعون بينهم بان تجعلوا كلمه المال قرينه على ان المقصود المستان والراحله يعني القدره الماديه اما يترك هكذا قولك فكان ايه هذا قال نعم حد واحد هذا شاء الله الشاهد الثاني ان يقال ان قوله في صحيح الحلبي اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام حديث ثلاثة باب ستة ظاهر هذه الرواية كفاية القدرة فتكون قرينة على ما دل على اعتبار الزاد والراحل بالفعل ويلاحظ عليه أن هناك فرقا في التعبير بين أن يقال إذا قدر على تحصيل ما يحج به وان يقال اذا قدر على ما يحج به فان ظاهر التعبير الثاني وهو تعلق القدره بنفس ما يحج به ان المراد بها يعني بالقدره الامتلاك بالفعل والسلطنه بالفعل وليس المراد بها القدره على التحصيل الشاهد الثالث اذا قدر على ما يحجه <تصفيق> يعني التعبير على ما يحج به التعبير الأخار يعني إذا قيل فلان قدر على ما يحج به يعني قدر على تحصيله عليه يعني سيطر عليه حصل عليه إذا قدر على ما يحج به قدر عليه يعني على سيطر عليه حصل عليه هذا الرعن Linda إذا قدر على تحصيل ما يحج به لو كانت الرواية تقول إذا قدر على تحصيل ما يحج به تصلح أن تكون قرينة على أن المراد بالزاد والراحل القدرة المادية أما إذا الرواية قالت قدر على نفس ما يحج به هذا ظاهر شنو في فعلية السيطرة يعني أنه سيطر على ما يحج به بالفعل نحن <تصفيق> القدرة القدرة قدر قدر على المقع القدرة على تفسير القدره ليست أختي. قدرة على تحصيل تعودونا على قدرة على ما يحجون. فينا على تحصيل. فيكم تقولوا ولكن لم تقل الرواية. هذا الظاهر عرفا إذا قيل قدرة مو قدر على الحج قدر على ما يحج به إذا قيل فلان قدر على ما يحج به يعني شو قدر على ما يحج به؟ يعني امتلكه بالفعل او هو مسلط عليه بالفعل لا يعني لا مرجع. ما قدرت السلطنة؟ قل هي القدرة المرجع. ما قدرت السلطنة؟ قل هي القدرة ما قدرت السلطنة؟ قل هي القدرة المرجع. ما قدرت ما قدرت السلطنة؟ قل القدرة ما قدرت ما قدرت السلطنة؟ قل هي القدرة على ما على الزاد والراحل بس هي نفس المدلول لان ما يحج به الانسان هو الزاد والراحل قدر على ما يحج به يعني حصل عليه ما يحج به شنو معناه ما يحج به قدر على المال شيء وعلى ما يحج به من حرف للزاد والراحل بعد الانسان الذي يحج بالزاد والراحل ما يحج بالمال <تصفيق> الإنسان يحج بالزاد والراحل قدر على ما يحج به يعني حصل عليه لا قدر على تحصيله. على نفسي الرواية الأولى عرفا المال عرفا سيدنا لكن محمود على المال المال الفعلي يعني مو على معزب. المال الفعلي ولكن المال الفعلي عمن عم أن يكون زاد وراحل؟ لا هذا هذا. في لسان العرف سيدنا هذا مال وهذا زاد وهذه راحلة عمر وهذه الرحلة مال يقولون هذه راحلة, راحلة, راحلة. راحلة. خبر هذا مؤيد لكلامي هنا أشكلت بهذا قلت إذا ما هو موجب لقرينة المال على الزاد والراحلة قرينة هذا هذا هذا لي وليس عليه يكون هذا مال دعاء أقول أن تقولون المال لا يطلق على الزاد والراحلة تمام ولا فحصل التنافي بينهما فكيف اعتبر السيد خوي قرينة عليه وهذا لي وليس عليه فينا ما نعتبروش قليلاً نعتبرو الوكم الشارع مروا عبروا بهذا التعبير ما يخالف ولكن تعميراً عن شيء واحد هذا الذي أقول أقول حصل قدر على ما يحجب نفس قوله له زاد إذا وراحل سيدنا إذا لا أن المراد به القدر على التحصيل حتى يكون قرينة عليه قل نفسه هو واحد ثارة يقول له زاد وراحل ثارة يقول قدر على ما يحج به يعني حصل عليه، فكلاهما فكلا فهما تعبيران عن معنى واحد، وليس المراد بهذه الرواية هو القدرة على التحصيل حتى تعد قرينة، هذا كلام، أتفقنا، طبعاً. اقول لو جمعنا الروايتين يعني المطب السابق مع الرواية الرواية لما تفضلت إذا تكلم لو جمعته بنحو العطف دوار لا ممنع يعني يجتمعه ما يخالف إذا عطف عليه ما يخالف إذا عطف عليه فقيل الاستطاع أن يكون له مال وزاد وراحلة يفهم منه اعتبار الزاد والراحلة بالفعل ولا هذا الذي قلنا هذا هو معنى حمل المطلق على المقيم يعني أنهما لو اجتمعان رؤيا مطلوبا واحدا هذا الذي لو قال في دليل اعتق رقبه وقال في دليل اخر اعتق رقبه لو جمعا بان قال اعتق رقبه لرؤيا مطلوبا واحدا الكلام, الكلام الشاهد الثالث ما دل على تحقيق الاستطاعه بالباذل كما في صحيح محمد بن مسلم باب عشرة حديث واحد من عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع فهذا ظاهر في عدم اعتبار ملكية الزاد والراحلة بالفعل بل يكفي في وجوب الحاج بذلهما له وإن لم يكن مالكا لهما فتكون روايات الباذن قرينة على أن المقصود بالزاد والراحلة القدرة على تحصيلهما وليس وجودهما بالفعل. ويلاحظ عليه أن غاية ما يفيده ما تفيده عفوا لا نصير مثل العجم غاية ما تفيده روايات البذل ان الملكية ليست شرطان يعني لا يشترط ان تكون الزاد أن, أن, ان يكون ان تكون يلا ميخال ان يكون الزاد والراحلة مملوكين بل يكفي في وجوب الحاج السلطنه عليهما ولو ببذل الباذل ولا يستفاد من هذه النصوص كفايه القدره الماديه وان لم تكن له سلطنه بالفعل الان الرابع الشاهد الرابع الشاهد الرابع انما دل على تفسير السبيل بالزاد والراحله ناح ما رواه في العيون عن ابن شاذان عن الرضا عليه السلام قال السبيل الزاد والراحلة مع الصحة في الوسائل باب ثمانية حديث ستة رحمك الله فقد يقال بأن الرواية ظاهرة في تفسير السبيل وأما الاستطاع فهي باقية على معناها العرفي وهو القدرة على التحصيل إذن يكون مؤدى قوله من استطاع إليه سبيلا يعني من قدر على تحصيل السبيل والسبيل هو ال زاد الراحله والملاحظه على هذا الوجه هي الملاحظه السابقه حيث إن هناك فرقا بين الاستطاعة على السبيل وبين استطاعة السبيل فلو عبرت الآيات بالاستطاعه على السبيل لكان ظاهرا في القدرة على التحصيل ولكن عبرت باستطاعة ال السبيل وظاهره وجدان الزاد والراحل بالفعل الشاهد الأخير أن يقال بأن ذكر الذات مع كونه مما يتلف عادة قرينة على أن المراد بوجدان الزاد القدره الماديه على تحصيله والا فلا وجه لان يشترط في المسافر للحج من لبنان ان يحمل معه كبه نيه مثلا او فتوش او غير ذلك وبمقتضى السياق يتضح ان المراد بالراحله القدره على تحصيلها ولو بان يستاجر سيارة ماشينا في كل محطة من دون حرج عليه فاتهم وتدبر ولا تغفل وتأمل تمت المسألة المتعرض لشكل أزمة كورونا يحملوا الرزويا مطبوعا ولا الطحين ما كان يذكر يذكرون هذا والطبري وغيره كانت منازل الطبخ في طريق الحج سواء في طريق يعني الناس تشتري منها لا تشتري منها كانت منازل موجودة لمن يأتي من طريق الكوفة ويأتي من طريق الشام منازل على طول الطريق إلى يصل مكه يشتري منها الطعام يعني بحيث من حج مفردان على جمله أو على مطيه لا يلقى مشقة في ذلك الزمان كان يجد ومن يحج ماشيا كان يجد منازل اصلا يشتري منها الطعام ويتزود منها يعني يقال له لازم تحمل اياك في ست في ست اماد وياك والا لا يبيع اما اذا الواحد تشتري منها من الطريق ماشي يمشيون وحامل كيس من على بعضهم يمشي مفردا يمشي والنياق بعضهم يمشي مفردا مقصود على انه لا يحتمل شرعا ان يكون الشرط في وجود في وجوب الحج ان يكون عنده زاد بالفعل قطع هذا مو محتمل بحيث ما يقال للشخص والله انه لا بد تحمل اياك كيس تمن ولا الحج واجب عليه بما انه في الزاد لا يحتمل ذلك فبمقتضى قرينه السياق ايضا انه لا يشترط في الراحل الوجود بالفعل يكفي انه مثلا الياخذ سياره يستاجر الان فعلا سياره ما عند الان راحل بالفعل يستاجر الان فعلا سياره من لنفترض ماليه من الكوفه الى ماليه البصره ومن البصره الى الكويت وهكذا المساء